بسم الله الصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد بعد أن انتهينا من القسم الثاني من العراب وهو النصب العلامات ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام الاعراب وهو الخفض يقول ابن جروم عليه رحمة الله والخفض سلاس علامات الكسرة والياء والفتح والخفض سلاس علامات الكسرة والياء والفتح يبقى عندنا كم علامة للخفض كده ما شايف ثلاثة والنصب كله كم علامة خمسة والرافع كله كم علامة أربعة جاي يقول وللخفض ثلاثه علامات أولها الكسرة يقول فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثه مواضع في الاسم المفرض المنصرف. وجمع التكسير المنصرف وفي جمع المؤنث السالم. طيب يقول فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف. وجمع التكسير المنصرف وفي جمع المؤنث السالم. انتبهوا يا شيخ لو تلاحظ انه قبل كده كان بيقول ايه الاسم المفرد وجمع التكسير وفقط لكن هنا قول الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف ومع المؤنس قال وجمع المؤنس السالم فقط ولم يقل المنصرف لماذا لان جمع المؤنس السالم لا يكون الا منصرف يعني لا يمنع من الصرف لكن الاسم المفرد وجمع التكسير قسمان منه ما ينصرف ومنه ما لا ينصرف كما سياتي تفصيله ان شاء الله الزوجال يعني إن شاء الله في الدرس النهارده في الحديث عن باب الصرف باذن الله في محلية المهم الان اجمالا ان الاسم المفرد المنصرف يخفض بالكسر وجمع التكسير المنصرف يخفض بالكسر واما الاسم المفرد وجمع التكسير غير المنصرف كما سياتي غير المنصرف فيجر او يخفض بالفتحه نيابه عن الكسره طيب لو تلاحظوا كده يا مشايخ ان كل اللي كان بيرفع بالضمه جر هنا بالكسر صح الا شيء او ثلاثه اشياء على الدقه اول شيء فيها ايه إلا الفعل المضارع لماذا لان الفعل المضارع لا يدخله الخط لا يدخله الخط إلا الاسم المفرد وجمع التكسير غير المنصرفات صح كده؟ لإن نكّن كله يرفع بالضم سواء كان منصرف أو غير منصرف ينصب بالفتح سواء كان غير منص منصرف أو غير منصرف. تمام؟ فانتبه لهذا المعنى. إبى صار عندنا الاسم المفرد الآن يرفع بالضم وينصب بالفتح، صح؟ وإذا كان منصرفاً هيقفض به بالكسر وإذا كان غير منصرف فيقفض به بالفتح نيابة عن الكسر. وجمع التكسير الآن. صار عندنا يرفع بالي بالضمه وينصب بالفتحه واذا كان منصرف يجر او يخفض بالكسرة وغير المنصرف يخفض بالفتحه وصار عندنا الان جمع المؤنث يرفع بالضم وينصب ويخفض بالكسرة فاذا كان الكسرة جاءت بجمع المؤنث المؤنس كعلامة, كعلامة لقسمين من أقسام الاعراب مرة علامة لليه مرة علامة لليه للنصب ومرة علامة للخط جيد وطبعا ده يظهر حسب العوامل والسياق اللي في الجمله تمام يبيزا مرة يكون علامة للنصب ومرة يكون علامة للخط جيد فمثلا انت لو قلت مررت بزيد هتعرف زيد ايه بالباء وعلامة جره الكسره لماذا لانه اسم مفرد منصرف طيب ولو قلت مررت بفتيه مؤمنين هتقول الفتيه تعرفها ايه جامعه تكسير ماله منصرف احسنت لانه جامعه تكسير منصرف طيب ولما تقول خلق الله السماوات والأرض تقول السماوات ده مفعول به منصوب بماذا بالكسره نيابه عن الفتحه لماذا لانه جمع مؤنثين ولما تقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض أحسن هتقول اسم... هتقول اسم مجرور بالإضافة على أنه مضاف إليه يعني لأنه خلق مضاف والسموات مضاف إليه فتقول السماوات اسم مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة هتقول نيابة عن حاجة لا لا كعلامة جر أو خفض نيابة عن حاجة لا لأنها أصل الباب لكن لو كانت علامة, خفض علامة نصف فتكون نيابه عن نيابة عن الفتح طيب جاي يبقى إذن صار الكسرة لها ثلاثه مواضع ما هي المواضع الكسرة مواضع الخفض بالكسرة بس مفرد منصرف ها جامع تكسير منصرف ها جامع مؤنث سالم احسنت قال وأما الياء ودي العلامة الثانية من علامات الخفض وطبعا جاء بالياء بعد الكسرة لأنك إذا أشبعت الكسرة انقلبت, انقلبت ياء قال وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التسنية والجمع. قال واما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التسنية وفي الجمع. جيد طبعا مر بنا الأسماء الخمسة قبل وعرفنا شروطه أسماء الخمسة ترفع بماذا؟ ترفع بالواو وتنصف بالالف وتخفض بالياء أحسن وشروط الأسماء الخمسة؟ ست أول شرط مفردة ثاني مضافة اضافة لغير ياء المتكلم مكبرة غير مصغرة النفوت تكون إخالية من الميم، زو تفوم بمعنى صاحب وتكون مضافة إلى اسم جنس ظاهر، أحسن. طيب. إذن ده هو الموضوع معنا في الموضوع لا تخفض باليا وهو الأسماء الخمس. الموضع الثاني التسنيه. طيب المسن يرفع بيا مشايخ بالالف وينصب بماذا؟ ويخفض بماذا بالياء احسنت والموضع الثالث الجمل الجمل يرفع به ها جمع المذكر السالم هو دهنا المذكر السالم يرفع بالواو ها وينصب ويجر بالياء تجي يبقى كان الياء جاءت علامة للنصب وعلامه للخفض جاءت علامه للخفض في ثلاث مواضع عندنا وجاءت علامه النصب في موضع في موضعين في التثنيه والجمع بالتثنيه والجمع يبقى اذا المثنى قد تكون ياء والجمع قد تكون الياء فيه للنصب قد تكون الخف واما في الاسماء الخمسه فالياء لا تكون الا للخف تمام فانتبه يبقى اذا الياء مره بتكون نائبه عن الفتحه كعلامه نصب ومره بتكون نائبه عن الكسرة كعلامه ايه كعلامه خفض جي وين الفرق بين ياء المثنى وياء الجمع يا المثنى ما قبلها مفتوح وما بعدها مكسور وياء الجمع العكس ما قبلها مكسور وما بعدها مفتوح احسنت فانت تقول مثلا مررت بابيه ها هتعرف ابينا تقول ايه طيب تقول مثلا رايت الزيدان ومررت بالزيدين صح لماذا مشاهدت رايت الزيدين أحسنتم لان هنا إيه؟ رايت الزيدين ومررت بالزيدين طيب الزيدين الاولى هتعرفها ايه مفعول به ماله بالياء نيابه عن الفتح والزيدين الثانيه تعرفها ايه تقول اسم مجرور بالباء وعلامه جره الياء نيابه عن الكسر ايباي اذا نصب وجر بالياء جيد طيب ولو قلت رايت المسلمين ومررت بالمسلمين منصوب بالياء نيابة عن الفتح وبالمسلمين جاء جر ومجت قل المسلمين اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الياء نيابة عن ال عن نيابة عن ماذا عن الكسرجاي إبيزن المسنة والجمع الياء تكون فيه علامة للنصب تكون علامة للخفض بحسب العامل الدلائل عليه وبحسب سياق الجملة واما في الاسماء الخمسه فالياء لا تكون الا علامه للخفض جيد اللي في الشغل بقى اللي هو العلامه الاخيره هذه يقول وأما الفتحه فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف واحنا عرفنا كده ايه هو الذي لا ينصرف يا مشاييخ ما هو الذي لا ينصرف اخطات جمع المؤنس السالم منصرف على كل احواله ما هو الذي لا ينصرف الاسماء المفردة وجمع التكسير إذن انتبهوا معنا يا شيخ المثنى منصرف وجمع المذكر السالم منصرف وجمع المؤنس منصرف وأما الذي يمنع من الصرف يعني في منصرف وفي غير منصرف فهو ماذا ما مشايخ؟ اسم المفرد وجامع التكسير الأسماء الخمسة منصرف طبعا الأفعال ها لا شأن لا بالصرف لا ليست منصرف بل إن الاسم لا يمنع من الصرف إلا إذا أشبه الفعل يعني الاسم يمنع من الصرف متى إذا اشبه إذا أشبه الفعل كما سأفعل يبقى يسال الخلاصه الان الذي لا ينصرف عندنا ها؟ اسم المفرد وجمع التكسير ده اللي فيه منصرف وفي غير منصرف يبقى اسم المفرد وجمع التكسير منه ما ينصرف ومنه ما لا ينصرف طب هنا السؤال ما هو معنى الصرف قر ونون ساكنه ضلحق اخر الاسماء دلاله على تمكنها في الاسم قل زيد وعلي وفتيات وفتيان يبقى النون الساكنه دي ده بنسميها ايه دي, دي بتلحق اخر الاسم تدل على ان الاسم ده متمكن في باب الاسم يعني مش بالفعل لذلك المنع من الصرف معنى المنع من التمويل لأن المنع من الصرف معنى المنع من التمويل زمان كانوا الصيارة ف النقاط كما يقولوا يأتي للدرهم فيدفعوه يعني فيسقط كذا يعني على قطعة معدنية عندهم أو نحوها يعني في رنة معينة فلو كان الدرهم سليم يميزه هذه الرنة ولو كان الدرهم مغشوش كانوا يغش الفضة والذهب بغير من المواد كانت كلها رنة اخرى فكانوا يستطيعون ان يميزوا بينها عن صوت الرنين هذا وانت لما يجي يتكلموا عن التنوين او كده او الغنه اقول لك ان صوت رنين صح فاذا كانه عايز يقول لك ايه إن, إن, ان الصرف اشبه فعل مين اشبه فعل هؤلاء الصايرفه ان كائن نحن دلوقتي قاعدين نمسك الأسماء فنشوف الاسم ده له رنين بل الاسم ده منصرف الاسم ده ليس له رنين بل ليس منصرف اشفى الصراف اللي كان جالس يقول لك هذا الدرهم يصرف لان هذا الظلام سليم وهذا الدرهم لا يصرف لانه مغشوش وهكذا تمام بس الصرف والمنع من الصرف عندنا يرجع, ليه؟ يرجع لعله مشابات الفعل أو عدمه كما سياتي ان هو يكون يعني يجمع علتين من تسعه وعلة تقوم مقام علتين كما سياتي تمام, تمام يبقى اذا ده في حقيقه في حقيقة المنع من الصرف انه يشبه الفعل وان الصرف معناه أن نون ساكنة ساكنه فضلحق آخر الاسماء تدل على تمكنها في باب الاسميه وانها لم تشبه الافعل لذلك تصير منصرف منصرفه, منصرفة منونا يبقى كان الصرف معناه المنع من التنوين يعني لو اعربته مرفوع لا تنوينه ولو اعربته مخفوض يعني أو أعربته منصوب لا تنوينه ولو أعربته مخفوض لن تعربه بعلامات الأصلية وإنما تعربه بفتحة نيابة عن نيام شايف عن الكسر ليه؟ لأن الفعل لا يجر صح كذا مش مهربنا الفعل الضعيف فده لما كان في شبه من الفعل وشبه من الاسم أخذ حالة وسط فهو جر لمشابهة الاسم ولم يجر بالكسرة وإنما جر بالفتحة لمشابهة يا شايف لمشابهه الفعل فلذلك كان وسطا بين, بين كلين خلاص كم شيخ؟ فانتبهوا لهذا المعنى فيقول أما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف طبعا طبعا بعد ما عرفنا الآن ما هو الصرف وعرفنا علة المنع من الصرف ما علة المنع من الصرف يا مشايخ أما قال البناء هناك ما البناء في الاسماء علة البناء ابذكروش يا باشا علة البناء علة البناء مشابهه ايه مشابهت الحرب نسيته يبقى علة البناء مشابهات ده دليل في قلت لكم ما ينفعش انك تاخد الدرس بتاع النهارده وتنسى الدرس بتاع امبارح فلازم تراجعوا يا باشا مش ذكرنا لكم هناك ايه البناء والاسباب التي لاجلها يبنى الاسم وقلنا الناس مضمونه ترجع لايه لمشابهه الايه لمشابهه الحرف اما في وضعه واما في معناه واما في استعماله ونحو ذلك صح صح مش شايف ولا ايه اه اسالكم فيها المره الجايه ان شاء الله ذكروا هذا الدرس خلاص يبين ان ارجع ثانيه اقول اذا شابه الاسم الحرف يحصل له ايه مش سامع اذا شابه الاسم الحرف يحصل له ايه طب وإذا شبه الفعل يمنع من الصرف لو شبه الاسم لو شبه الاسم وانت كده خلاص لو شبه الاسم ده معنى كده ان نايمين لو شبه الاسم ما اللي يحصل؟ ها إذا لو شبه الاسم والحرفه ها يبنى ولو شابه الفعل يمنع من الصرف طب لو شابه الايه الفعل من الصرف. لو شابه الحرب يمنع زي استيقظتم هكذا طيب تعالوا ندخل الان لموضوع الممنوع من الصرف هو بصراحه من الموضوعات الشيقه والموضوعات يعني المليئه بالإيه؟ بالمعاني فنحن بنقول الاصل كما يقول في المنع من الصرف بعد ما ذكرنا يعني مشبات الفعل قالوا انه ان الممنوع من الصرف هو ما جمع علتين من تسع او عله واحده تقوم مقام علتين يا مستاذ تفصيل معنا ان شاء الله ايه هي العلل التسع والمفروض هو المفروض يجمع اللتين منها او عله تقوم مقام علتين هي مجموعه في قول قائل ركب وزن عادلا انس بمعرفته لا لا معلش سامحوني مش ركب اجمع وزن عادلا اجمع وزن عادلا الناس بمعرفته اجمع وزن عادله عادلا الناس بمعرفته ركب وزد عجمه فالوصف قد كمل ايتن اجمع وزن عادلا النث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل اجمع وزن عادلا النث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل خلاص يا مشيخ هذا البيت عندك يجمع العلل علل الصرف لي اتس وهو بيت سهل في الحقيقة وإن شاء الله لما تعرفوا معناها تجدوا إن شاء الله يعني يجمع لكم هذا الباب حتى حفظ البيت أولا؟ لماذا؟ لماذا لم تحفظوا البيت؟ أنا مجرد ما سمعنا حفظناه ولما قلت قبل الإخوة لما كنا نشرح لمز الشرح قبل يعني سمعت من مباشرة حفظوا سهل نعيد ثانية جايد وزيد هجمه للوصفه الوصف قد كمل سهل حبستوها ها ادوساني ايش بدنا نعمل زياده جاي ها الله جل بنشوف عندك فيه حتى ننظر اول عله تقابلنا اللي هي موجوده في كلمة إيه اجمع اجمع دي بيسموها صيغه منتهى الجموع يبقى اول عله تمنع من من الصرف صيغه منتهى الجموع وهذه العله تقوم مقام علتين يعني دي اول عله معانا دي بتقوم مقام علتين يعني دي ما يطلبش مع حقي يكفي وجودها فقط اي كلمه تكون على صيغه منتهى الجموع فسياتي معنا هذه الكلمه تكون ممنوعه من الصرف والعله في المنع من الصرف صيغه منتهى الجموع لانها عله تكون مقام مقام عله جيد خد بالك ايه معنى كلمه منتهى الجموع قالوا يعني انه الجمع الذي لا جمع بعده يعني كانه يقول انه يا جمع الجمع يعني وصلت الى مرحله لا يمكن الجمع بعدها فدي من صيغ المبالغه وصيغه منتهى الجموع كلها كلها من جمع التكسير صح كده لان احنا قلنا اللي ما لا ينصرف ايه الاسم المفرد وجمع اللي مش ايه وجمع التكسير صح يبقى اذا لما نقول لك صيغ منتهى الجموع كلها من جموع التكسير ليست من الجموع السالمه سواء المذكر او المؤنث لان الجموع السالمه كلها مصروفه وصيغه منتهى الجموع يعني لها ضابط ولها اوزان اما الضابط بتاعها فيقوله ايه هو كل, هو كل جمع كان بعد ألف الجمع فيه هو كل ما كان بعد ألف الجمع فيه حرفين أو ثلاثة أوسطها ساكن يبقى الحرفين لا شرط لكن لو ثلاثة شرطان يبقى الأوسط ساكن طب الثلاث حروف دي بنعداها منين بعد ا الجمل اديكم ست اول صيغه عندك صيغه مفاعل وزن مفاعل مثاله مثلا مساجد صح مساجد جامع يا مشايخ جمع ايه جامع مسجد جيد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 الجموع لانها من صيغ منتهى الجموع زيك لو قلت مثلا مررت بمساجد ولا بمساجد بمساجد لماذا لم جام تكسير لانها ممنوعه من الصرف تمام يبقى انتبه لهذا يبقى يقول مساجد اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الايه الفتحه نيابه عن الكسره لانها ممنوعه من الصرف طب ايه عله المنع من الصرف يا مشايخ ايه العله جاءت على صيغه منتهى الجموع وهذه عله تقوم مقام علتين خلاص كم طيب تعالوا نشوف المثال الثاني معنا احنا قلنا ايه مفاعل اكتب مفاعيل للصيغة الثانية الثانيه مفاعيل مفاعيل مفاعيل زي ايه مفاعيل زي ايه زي مصابيح صح مصابيح جامعي جمع مصباح أين ألف الجمع عندك وجدت ألف الجامع في مصابيح بعد ألف الجامع في كم حرف ثلاثة حروف أوسطها متحرك ولا ساكن أوسط حرف إيه الياء متحرك ولا ساكن لا يمكن تكون الياء في اللغة العربية متحرك إلا إذا كانت في آخر الكلمة لأن يا ياء مادي وياء المد في اللغة العربية كلها ساكنه إنما المتحرك عندك الباء لذلك تريد أن مصى ايه بي صح؟ فالمتحرك بالكسرة الياء الباء أما الياء المدية فلا يمكن تكون متحركة بل الياء في كل اللغة العربية ساكنه خلاص؟ يبايز سناسة ساكن. يبقى دي يا مشايخ صيغتها ايه صيغه منتالجه معبى انت هتعد الحروف منين بعد ايه بعد ا اللي هي مشايخ بعد ا الجمل ما تستعجلش بعد ا الايه بعد ا الجمل تمام فتقول مثلا ولقد زينا السماء الدنيا بايه بمصابيح هتقرا مصابيح كذا هتقولي اسم مجرور بالباء ها علامه جره الفتحه نيابه عن الكسرة لماذا لان ممنوع من الصرف ولماذا منع من الصرف يعني لانه وجدت فيه عله تقوم مقام علتين وهي ايه صيغه منتهى الجموع خلاص كذا يبقى دي عله بتغني عن علتين طيب جاي الوزن الثالث معك من اوزان منتال الجموع وزن فواعل زي فواعل زي صوان طيب الف الجمع عندك في بعد منه كم حرف مشايخ في فواعل أو في صامح كم حرف حرفين فطلام حرفين بعد ألف الجمع بدي صغيت إيه يبدي جموع تمام يبدأ يصرف ولا يمنع من الصرف ولا علة صيغة منتج جموع كمل ما توش صيغة منتج جموع بس علة تقوم مقام إيه مقام اللتين أشارت نكته يبى علة تقوم مقام اللتين لذلك يقول ايه يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت ان صوامع لماذا لم يقل صوامع صوامع يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان تعبد الرهبان في صوامعهم هتقول صوامع هنا اسم مجرور بماذا بفيه وعلامه جره الفتحه نيابه عن الكسره لماذا ممنوع من الصرف لماذا لانه من صيغ منتهى الجموع وهي عله تقوم مقام علتين جيد عندك ايضا وزن احنا قلنا فواعل فواعل زي مثلا كلمه طواحين طواحين بعد ألف الجمع عندك في كم... كم حرف ايه هي نعم لان اصل طواحين جمع رحونا فالف الجمع عندك في طواحين هو الالف البعد اللي بعد الوقف فهتعد بعد منه عندك العين وعندك الياء وعندك النون هذه ثلاثه اوسطها ساكن ولا متحرك ساكن يميزنا هذه شروط صيغه النتائج الجموع متوفره يبقى في هذه الحاله نقول ايه نقول انها ممنوعه من الصرف ولا مصروفه ممنوع من الصرف تقول مثلا هذه طواحين ولا طواحين لماذا ممنوع من الصرف لا تنون تقول رايت طواحين ولا طواحينا طواحينا لماذا لانها ممنوعه من الصرف لا تنون طوحين طوحين تمام تقول مثلا مررت بطواحين ولا بطواحين بطواحين لانها ممنوعه من الصرف قلت طواحين لا تعرفها ايه اسم جرور بالباء وعلامه الجر الفتحه نيابة عن الايه عن الكسره لماذا لانه ممنوع من الصرف لايه لصيغه منتهى الجموع وهي عله تقوم مقام علتين جيد طيب وطبعا خذوا بالكم لو الاوزان اللي احنا بنذكرها ديت يعني مش اوزان ايه مش على سبيل التحديد لكن على سبيل التمثيل لكن القاعده عندك ايه القاعدة عندك ايه إن, ان كل جمع كان بعد الف جمع حرفان او ثلاثه أو ايه ساكن زي ما ضرب المثال الان قال ساجاجيد ها ها اوسطها ساكن طيب لو قلت دراهم لان الدراهم تبقى على وزن ايه لا فعالين اي نعم خلاص يبقى اذا ليست الصياغ الاربعه لان بعضهم يعني بعض الناس بيقولنا ايه الاوزان هذه الاربعه فقط وهذا غير صحيح يعني انما يزن باب ضرب المثال فالاوزان اكثر من ذلك لكن الضابط فيه اي مشايخ الضابط ايه انك تنظر بعد ألف الجمع يوجد بعدها حرفان أو ثلاثة أو سطا أو سطا ست طيب ألف الجمع في بيبقى ببعض منه كم حرف حرف واحد لذلك يصر طيب وفي المذكر ألف الجمع ببعضه كم حرف أحسنتم ليس في ألف جمع طيب صحيح انا قلت ليكون يكون أيمين تمام طيب المسلمة حرف واحد بعد ألف الجمع بعد ألف الجمع المسنى ليس فيها ألف جمع لأن الألف اللي فيها ليس ألف جمع ألف تسنيع إذن ألف الجمع لا يوجد إلا فين في جمع التكسير وفي جمع الاناث وفي جمع الاناث بيكون بعض حرف واحد أما جمع التكسير فقد يكون حرف أو حرفان أو سلاسة أو سطأ ساكن أو متحرك لو كان سلاسة أو سطأ ساكن أو حرفان ففي هذه الحالة إيه؟ يمنع من الصرف لصيغة منتال الجموع خلاص كام شايف إذا كده هذه العلة الأولى التي يمنع من الصرف لأجلها وهي علة تقوم مقام إيه؟ أجيبون علة تقوم مقام ماذا علة تقوم مقام علتين طيب جيد نعم لا تسعيل لسه مع بعض إذا هذه علة تقوم مقام علتين تك جيد احنا مش عندك عله التسعه هو بيشترط ان العله تسع يكون فيها اثنين من التسع الا لو في عله تقوم مقام علتين كاذبتين هيجي يوم العلتين الالتين طيب العله الثانيه اللي عندك اللي ذكرها ايه هي زين زين نعم اه نعم انت يعني ما بالك بالوزن كثير لكن اهم ما شيء عندك الف الجمع بعده ايه حرفين او ثلاثه بعدهم ايه اوساطهم س فكتاتيب برده داخل إيه؟ داخل في ازن المعنى لان كتاتيب يعني اقرب لفعاليل من فواعل لذلك وزنها على فعاليل اقرب خلاص يا شايف عشان ما تشتتش نفسك بالاوزان خلي ذهنك بيها مشايخ في ألف الجمع فطالما ألف الجمع بعده حرفين او ثلاثه أو سطر ساكن يبقى صيغه منتال الجمعه فده اسهل لك اسهل بكثير يعني واعتقد كده ان من الامثال اللي ضربناها تقدروا تميزوا ا الجمع والحروف اللي بعد صح كده شايف طيب العله الثانيه عندك ايه مذكوره في كلمه ايه زن اجمع وزن المقصود بكلمه زن وزن الفعل وزن الايه الفعل ووزن الفعل لا تمنع من الصرف وحده بل لا بد ان تنضف لها عله ثانيه خذوا بالكم يا هناك علتان تشترك بين كل العلل يعني اللي هي يمنع العللتين الازليتين اللي هي العالميه والوصفيه والعالميه والوصفيه بيقولوا عله ترجع للمعنى يعني ان هذا المعنى علم او هذا المعنى ايه وصف صح كده يعني انت لو قلت مثلا رايت الخير يزيد وينقص فيبقى هنا يزيد وينقص ده يا شايفه وصفه صح كده يبقى المعنى من حيث المعنى ده وصف لكن لو قلت رايت يزيدا يضرب بسيفه يبقى المعنى هنا يزيد ده علم صح كده يبقى اذا الوصفيه والعلميه ترجع لايه للمعنى الوصفيه والعلميه ترجع ليه ترجع للمعنى العلم اللي هي ايه كل اسم دل على ذات ك وعمر وعلي وخلناقة وإلى آخره يعني وطبعا هو أقصى مش محل تفصيله الآن يعني بس المهم إنه اسم يدل على إيه على زاد والوصف هو كل اسم يدل على معنى مشتق ك يعني إيه رحيم إلى وصفت إنسان بأنه رحيم أو كريم أو برا أو تواب اللي بتسوي الصفة والناتة عندك يعني ده معنى الوصفية الله صل على الشيخ أو أطول أو أقصر أو أطخن أو أرفع مثل كل هذه أوصاف يبيزن ما عندنا أعلام وعندنا إيه؟ أوصاف صح كده مشي؟ أنت أبو ليه زلمة؟ يبيزن الوصفية والعلمية هتلاقي مشتركة يا أو أو أحدهم على الأقل هتلاقي مشتركة بين كل العلل اللي هي تمنع من الصرف العلتين أو كل ما منع من الصرف العلتين. هتلاقي إن أنا أقول إيه؟ العلمية أو الوصفية مع كذا أو كذا مع العلمية أو الوصفية. كم سيأتي معنا؟ خلاص كده مشي؟ يبيزن عندك الآن العالمية عرفنا والوصفيه عرفنا لذلك احنا بنقول العالمية والوصفيه ترجع للايه للمعنى ولا للوزن والصيغة للوزن اخطأتهم طبعا للمعنى تمام لان خد بالك انت ممكن تصف واحد بانه رحيم وبانه قوي وزن رحيم غير وزن قوي لكن الاثنين اشتركوا في النوم ايه في النوم صفة وممكن تاخد تسمي واحد أسد وزيد وعلي الصيغ مختلفة لكن المعنى واحد ان هي اعلام يبقى اذا والوصفية والوصفيه ترجع للايه مشايخ للمعنى مش للصيغه خلاص يبقى اذا انت عندك علتان يرجعان للمعنى بس من العلم التسعة كلها اللي هي عله ايه وإيه دي بترجع للمعنى تمام وباقي العلم السبع بترجع للايه مشايخ بترجع للصيغه والاوزان خلاص ويسموها على اللفظية لابد أن تجتمع علة معنوية مع علة لفظية صيغة منتهى الجمعة تقوم مقام العلة اللفظية المعنوية لذلك تمنع من الصرف سواء مع العلم أو مع الوصف أو غيره. تمنع من الصرف بذاته بمقتضى صيغة منتهى الجمعة نفسها بس لا يشترط مع شيء أخر خلاص كم شايف يبقى إذن عندنا علة, علة المشتركة اللي هي العلمية والإيه والوصفية تعالوا بنا نشوف ايه, إيه العلة اللي معنا الآن دلوقتي يقول عللة إيه الوزن يقول إجمع وزن عادلا فقلنا وزن إيه وزن الفعل وزن الفعل تمام طيب وزن الفعل يمنع من الصرف بس لابد أن تنضاف له علم فيمنع من الصرف مع يا مشايخ ها يمنع من الصرف مع العلميه او الوصفيه الوصفيه مش هيك يبقى وزن الفعل يمنع من الصرف بس مش لوحده اذا اجتمع اليه العلميه او الايه الوصفيه يبقى العلم اللي على وزن الفعل يمنع من الصرف والوصف اللي على وزن الفعل برضه يمنع من الايه يمنع من الصرف تعال نشوف بقى امثله كلام انتوا عارفوا الفعل المضارع يزيد صح كده تقول رايت الخير يزيد وينقص فيزيدنا تعرفها ايه هتقول فعل مضارع صح كده مرفوع بالضمه لماذا رفع بالضمه يا شيخ زينكو حاضر معاي لماذا رفع الفعل مضارع بالضمه <تصفيق> اسم مفرد كيف لك فعل مضارع تقول اسم مفرد لماذا رفع بالضمه لم يسبق بناصب ولا جازم آه؟ ولم يتصل باخره شيء طيب وفعله ضمير مستتر في جواز تقديره و عليه عائد على الخير صح كده تمام انتبه معاي طيب إذا انت فعل ايه؟ فعل ايه فعل, فعل مضارع يزيد طيب ولما مثلاً يسمى يزيد ابن عبد الملك عارف يزيد او يزيد ابن معاويه صح هذا الاسم صح كده طيب لما يسمى يزيد اسم يزيد جاء على وزن ايه على وزن ما من وزن فعل؟ جاء على وزن إيه يعني على وزن اسم ولا وزن فعل على وزن الفعل أي فعل الفعل المضارع لان يزيد اللي هو اسم هي هي يزيد في الخير يزيد و صح كده <تصفيق> صح ولا في فرق تمام يبقى نقول إن كلمه يزيد ممنوعه من الصرف لماذا للعلميه ووزن الفعل لذلك تقول مررت بيزيد تقول يزيد اسم مجرور بالباء وعلامه جره الفتح نيابه عن الكسرة لماذا لانه ممنوع من الصرف للعلميه ووزن الفعل العلميه اللي على على الشخص اللي اسمه يزيد هذا ولوزن الايه ولوزن الفعل لماذا وزن الفعل يا مشايخ لانه اتى على وزن الفعل الايه المضارع طيب جيد طيب اسم برضه لو قلت مثلا انا احمد الله ام احمد هنا فعل مضارع صح كده هذا فعل مضارع مرفوع بالضم طيب إذا اسم أحمد كعلم علي مثلا كشخص هيبقى مصروف ولا ممنوع من الصرف ها مصروف ولا ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف ليه ده مش فاهم ليه لانك سرحت مننا سرحت مننا سرحش خليك معانا هنا تابع معنا، احنا مش قلنا ان الاسم لو جاء على وزن الفعل يوم مع من الصرف يعني ايه على وزن الفعل انت عندك انت عندك الفعل المضارع من انا ربطت لك رساله قلت لك انا أحمد الله يعني اقوم بحمد الله صح كده صح كده تمام فاحمد هنا تعربه ايه فعل مضارع وكلمه احمد في فرق في الالفاظ بين الاثنين الاثنين وزن واحد ولا في وزن مختلف يبقى ده اسم وزن الايه وزن الفعل طيب واحمد ده اللي هو اسم انا كشخص علم عليا ولا مش علم عليا يبقى إذا اجتمع العالمية واجتمع في وزن الايه يبقى في هذه الحاله يصرف ولا يمنع من الصرف لماذا للعالميه وزن الفعل يعني على وزن الفعل ان هناك فعلا ياتي على نفس الوزن وعلى نفس الصيغه سواء فعل ماضي او مضارع او امر خلاص كده فانتبه لهذا المعنى تمام فلو قلت مثلا مررت باحمد ولا باحمد لماذا ممنوع من الصرف ليه العالميه وزن الفعل جاي شكرا تعرفه كان رجل كان فقيبه في اللغه العربيه يعني كده فالمهم كان دا راح لرجل ما بيطرق الباب بتاعه فقال من فقال له احمد قال انصرف قال ممنوع من الصرف صح فاذا هو لا يعني لا ينصرف راسك يا مشايخ فانتبه يبقى اذا انت عندك ممنوع من الصرف للعالميه ووزن الايه ووزن الفعل وانت على كده ممكن تقيس مثلا يعني انت عارف مثلا في اسم مشهور للنساب يقولوا ايه اسم ايه نحمده صح كده صح كده طيب اسم نحمد هذا مصروف ولا ممنوع من الصرف لماذا اتى اي فعل اللي هو اللي هو الفعل المضارع تقول نحمد الله صح كده يبقى دي على وزن الفعل المضارع صح كده طيب لو انت سميت رجل مثلا جاء او ذهب لا لو سميته المشكله الا اللي هي صح اللي هي ده انا عايزها فيرا حر يا اخي ايه مشكله ايه لماذا لا يمنع من الصرف هو أنا قلت لازم على وزن فعل مضارع مين قال لازم على وزن فعل مضارع وزن فعل خالص مضارع أو أمر او ام او ماضي هل اشترطنا ان فعل مضارع مش يا اخت لا اشترط لو سمينا رجلا جاء أو ذهب هيمنع من الصرف ولا مش يمنع, يمنع. لماذا العالميه بس العالميه وايه ووزن الفعل هنا وزن الفعل الايه وزن الفعل الايه المضارع ولا الماضي ولا الامر وزن الفعل الايه الماضي طيب ولو سمينا مثلا الرجل قم او اجلس ايه يمنع من الصرف ولا لا يمنع من الصرف صح لماذا للعالميه وزن الفعل تمام وزن اي فعل هنا فعل الامر خلاص كده مش يبقى اذا اتفضل العالمية ليس يشترض شروط. ليس له شروط مش محلنا الان مرقشة العالم انا عايزك ان انت اي تعرف والعالمية يعني في مجملها لا يشترط لأي لأ شرط انت سمي ماشي وبعدين قم انتو ش عندكم مدينة قم في ايران شوفين عندهم مدينة الاسم انت لو سمعتي بمشاه الأسماء هذه الإعلام يعني هي في في أصلاف اللغات يعني باب واسع منقول يعني لو ما بيجعلوا إعلام في الغرب من غير اللي عندك وربما غير اللي هنا فالباب مفتوح فأنت لكنك تسمي بمشي صح كده العرب لم يسموا شاب قرنها صح هل يعني إذا المسألة مش مش عندهم موضيع انت بتسمي بمشي خلاص فانتبه لهذا المعنى مشي خلاص. طيب نرجع بعد ذلك ثانية إذا وزن الفعل يمنع من الصرف مع العالمية وأخذنا لو أمسنا ويمنع من الصرف أيضا مع الوصفية مثال, الوصفيه مثال المشهور اللي هو وزن أفعل التفضيل لأن أفعل التفضيل على وزن الفعل المضارع فتقول مثلا زيد أكبر من علي فاكبر هنا يا شباب على وزن على وزن على الفعل المضارع صح كده خلاص طيب لو انت جيت قلت مررت باكبر من علي ولا باكبر من علي باكبر من علي وتقول اكبر هنا ايه بالباء احسنت وعلامه جر نيابه عن الكسر لماذا لانه ممنوع من الصرف ليه منع من الصرف مش شرط ان هو صيغه التفضيل لازم علتين صيغه اسمى التفضيل دي ما ملهاش اشطباب عندنا للوصفيه ووزن الايه ووزن الفعل يبقى اسمها الوصفيه ووزن الفعل لان اكبر على وزن الفعل المضارع واكبر وصف صح كده يبقى انت فاهم كده يبقى للوصفيه ووزن الفعل ممكن يجي غير افعل التفضيل احنا بنضرب امثله بس فيبقى انت كشخص تبقى انت فاهم تمام فخلي هذا المعنى لو جيت مثلا قلت مررت بافضل من زيد ايه ايه بافضل من زيد لماذا منع من الصار لماذا منع من الصار ايش من من حماده انت فاهم ولا مش فاهم حسنك ملالك فاهم. فاهم ولا مش فاهم, فاهم. طيب للوصفيه وزن لي ووزن الفعل طيب جيد لو قلت مررت باعبد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 ايه هي العلل اللي يعني وزن الفعل؟ <تصفيق> يعني ان الاسم جاء على وزن من أوزان الفعل صح كده؟ الفعل الماضي طبعا اوزان الفعل يعني ده باب الصرف يعني انا مثلا دلوقتي المفروض ان انا اقول لك اوزان الفعل ايه اوزان الفعل انت عارفها من خلاص لكن هي اجمالا انت عندك الفعل الماضي هتجد على وزني فعل على ابوابه يعني صح كده؟ تمام والفعل المضارع هتجد انت معاه زيت حرف المضارعه المضارع يبقى يفعل او ايه او افعل او نفعل او ايه او تفعل صح كده تمام فعل الامر هيبقى على وزن ايه على وزن افعل خلاص كده يبقى ده يبقى انت هتلاقي عندك كده يبقى لما اقول لك افضل هتلاقيه على وزن افعل وزن افعل ده من اوزان الفعل الايه المضارع صح كده لما قلنا كلمه مثلا نفمد على وزن نفعل صح كده تمام يبقى من اوزان الفعل الايه الفعل المضارع ايضا تمام لما قلنا يزيد على وزن يفعل ده من اوزان الايه آآ آآ الفعل المضارع وهكذا تمام خلاص كده مش شايف لما قلنا رجل مثلا سميناه جايب على وزني فعل لما قلنا قم على وزن ايه افعل أو آآ آآ خلاص يبقى دي وزن من اوزان الفعل الايه المضارع اوزل سمى من على وزن فعل خلاص يبدأ معنى الوزن بس هل الوزن الواحد يمنع من الصرف؟ يقول لك لا لازم مع العلمية أو مع الإيه الوصفي خلاص كده مشايخ فانتبهوا من ذلك ومنع من الصرف يعني سيؤل لو أعرف في الراف هيعرف غير منون وتاني حاجة في القف هيوقف بالإيه بالفتحة نيابة عن الإيه عكس خلاص كده هه فهمتوا العلة الثانية لما فنش هه العلة الأولى إيه؟ العلة الأولى إيه؟ هه لا أجيبون الأول العلة الأولى ماذا؟ صيغه منتهى الجموع ضابط صيغه منتهى الجموع ايه الجمع. ان ياتي على الف الجمع ايه حرفان او ثلاثه بس الثلاثه ده شرط شرطه ايه او وسطها ساكن جيد الصيغه الثانيه لمنتهى الجموع ايه أو اولى الثانيه ها وزن الفعل. ووزن, الفعل ووزن الفعل يمنع من الصرف متى اذا اجتمعت الليل العالميه والوصفيه طب وصيغه منتهى الجموع تمنع من الصرف متى وحدها لانها صيغه تكون مقام ايه علتين لان عله تقوم مقام علتين خلاص كده مش يبقى احنا كده اخذنا كده علتين ها مفهومين, مفهومين كده العله دي ها طيب الخط بعد كده عندك ايه اجمع وزن ها عادل. عادلا خلاص يبقى احنا اخذنا اجمع صيغه المنتج وعرفنا زن وزن الفعل عرفناه عادلا قالوا عادلا هي العدل من صيغه الى صيغه انك تعدل من صيغه الى صيغه يا مشايخ وده طبعا بيكون لعلل معينه تصريفيه او نحويه والعدل يمنع من الصرف بانضمام عله يا له يعني ده لا يقوم لا يمنع لوحد لا بد من علتين يمنع من الصرف مع العالميه ومع الوصفيه طبعا عرفنا يعني عالميه وعنيه وصفيه نكرر لا تمام طيب انتوا مثلا اسم عمر اصل عمر ايه اصلها عام على وزن فاعل اصل عمر عام فالعرب عدلت من وزن عامر إلى وزن اللي هو فاعل يعني إلى وزن فعل اللي هو عمر فيقول لك ان هذا عالم معدول يعني عدل عن صيغته الأصلية اللي هي عامر إلى عمر وديك هنا فائدة كل وزن فعل في اللغة معدول عن فعل كل وزن فعل معدول عن فعل عشكي بعض الناس يرى نفسه يقول لك إيه؟ يقول لك فعل ممنوع من الصرف وخلاص بس ده مش دقيق يعني فعل زي هي مشايخ زي عمر زي صره زي اخر زي كره اصلاه كارم يعني وهكذا يضرون انتم تجيوا بقى ايه على هذه الاوزان يعني اصلاه كان فاعل فعدل عن صيغه فاعل الى هي مشايخ الى فعل خلاص من عامل الى عمر ودي كلها سماعيه وقياسيه يا ممكن اي فعل انت او اي اسم تلقيصوا عليها خلاص يا مشايخ فانت لما تقول مثلا عمر فتلاقي في الاحاديث عن عمر بن الخطاب ولا عن عمر عن عمر عمر هنا ماله ممنوع من الصرف صح يبقى نقول عمر اسم مجرور بعن علامه جره ها علامه جره يا مشايخ فثانيه بدال القصر لماذا ممنوع من الصرف، لماذا منع من الصرف؟ مش وزن الفعل، ليس لها تتكلم فيها ايه؟ للعدل و والعلميه والعلمية، لأنه نقول لأنه عالم معدول، للعدل والعلمية العدل لأن عمر معدول عن صيغة عامر، والعلمية لأنه علم على شخص معين اسم عمر و من الخطاب كلنا نعرف رضي الله عنه صح كذا ما شاهدت؟ طيب الله عز وجل يقول فعده من ايام اخرى صح كده طيب اخرى هنا ممنوع من الصرف او ها نقول ان اخر اسم مجرور بمن وعلامة جره الفتحه نيابه عن الكسر لماذا لانه ممنوع من الصرف جيد طيب اخر هنا وصف ولا اي عالم عليه عالم على جميع الاعداد عليه ازاي يعني مر. الى ايام الاعلام عليها السبت والحد والاثنين والثلاث يبقى ده على السبت لان العلم كله اسم يعين مسمى فهل كلمه اخرى هنا تعين مسمها ولا سيب الامر واسع ها انت اللي تقول لي مش كل عالم اجيبني. يبي إذا لم تعين يبي إذا أخر هنا إيه عالم الوصف. وصف. وصف لأنه وصف الأيام أنها أخر يعني غير هذه الأيام. يبي يصف للأيام مش اسم للأيام. هل زمل أيامنا أخر؟ هل عندك يوم في الأسبوع سبوي يوم أخر؟ ها؟ ما عندكش هذا الاسم صح كده؟ يبي إذا هذا وصف لذي للأيام يبقى نقول العلة هنا إيه العدل مع الوصف. أو نقول أنه وصف معدول يعني بعضهم يقول علم معدول وصف معدول بعضهم يقول ايه العدل والوصفيه والعدل والعلميه وطبعا اخر على وزن فعلا خلاص كده مشايخ يبقى اذا العدل هنا قد يكون في الأعلام وقد يكون فيه مشاهد في ايه مشايخ في الاوصاف تمام ابن مالك لما عرف العلم قال ايه اسمه ليعين مسماه مطلقا علم كجعفر وخيرنقه صح لذلك قال دي معنى العالم عشان فاهم علم يعني اسم يعين المسمى وصف يعني يعني بيدي لك صفه لك ما عينوش خلاص هذا فرق من الاثنين طيب تبعتوا كده معنا ما شيخ يبقى اذا العدل يمنع من الصرف متى مع الوصفيه والعالمية طب مثال مع الوصفيه ومثال مع العالمية جاي طيب كويس ايضا من صيغه العد العدل من صيغه اثنين اثنين الى مثنى مثنى يعني كلمه مثنى وثلاث مثنى على وزن مفعل وثلاث على وزن فعال اصل كلمه مثنى اصلها يا مشايخ اثنين اثنين يعني اثنين بعد اثنين فبدل ما اقول اثنين بعد اثنين قلت لك مثنى صح Uwedel, uwedel, uwedel, uwedel, uwedel, uwedel, uwedel, uwedel, uwedel, uwedel, uwedel, uwedel, uwedel, uwedel, uwedel, uwedel, uwedel, uwedel, أي نعم وسددس أصلي ستة بعد ستة وسبع سبعة بعد سبعة وثمان وتساع بس هذا آخر ما سمع من العرب فكل هذا بقى برضو بيسمى إيه؟ بيسمى يدخل تحت هذا الباب باب العدل صح كذا لأنه عدل من صيغة اثنين اثنين او ثلاثة ثلاثة او اربعه أربعة, اربعة إلى صيغة مسنة يبين عدلنا من صيغة إليه إلى صيغة قص كده مش شايف تمام وطبعا لا شك ان تسميتها بسنين او ثلاثه اللي هي مثنى وثلاث ورباع ده اسم يعين مسماه ولا ما بيعينوش يعين ولا ما يعينوش يعني الثلاث غير الرباع ولا هي هي يبقى طالما يعينها يبقى ده علم ولا وصف علم يبقى جيب يبقى مثنى وثلاث ورباع وخماس وسداس وتساع الى اخره كل دي ممنوع من الصرف لماذا للعلميه والايه والعدل مش العالمية بس للعالمية والعدل خلاص كده انتبه للعالمية والعدل خلاص يا مشايخ فانتبهوا لهذا المعنى خلاص لذلك تقول ايه مررت بمسنه وثلاث ولا وثلاثه طب مثنى اعرف مثنى كده تقول ايه مررت بمثنى الباء اسم جروب الباء ها الفتحه الايه الفتحه الايه المقدرة. مقدره مقدره ليه منع من ذريه التعظيم الفتحه المقدره على حرف العلا ومنع من زوال إيه التعذر نيابة عن إيه عن الكسرة طيب جيد خلاص طيب ولماذا منع من الصرف للعالمية والعدل لأنه علم معدول أو منقول جيد خلاص كده مش هيش يبقى كأن العدل يشمل إيه صيغة صرط صح كده وصيغة مثنى اللي هي مفعلي عميق وسلس اللي هو ربع وخماس اللي هي فعال إلى آخره خلاص يبقى كأن العدل معناه أن يعدل من صيغة إلى صيغة. وبداية إحنا بنطلع دي أمثلة. بس اللي بدلنا بدو لك جلوة إيه القاعدة العامة إحنا عدل من صيغة إلى إيه؟ إلى صيغة. فكل ما عدل من صيغة إلى صيغة لو كان علما أو وصفا يمنع من الصرف. إذا كان علما أو وصفا يمنع من اللي مش يمنع من الصرف. ونقول منع من الصرف العلمية أو الوصفية. ها. اتضح كده مشايخ هذا الجزء. طيب هه. ننتقل معه. وبعدين هنا فائدة برده يعني أنت تعرفوا هذه الآية لما لما الله زيّل يقول إيه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مسنا وسلاس وربع ها فانكحو ما طاب لكم من النساء مسنا وسلاس وإيه وربع طيب بعض الناس بقى لما كان يجي يقول لك مسنا وسلاس وربع يقول لك إذا بدولت كم تس صح كده هذا من حيث اللغة خطأ النواز كلام ناس لا تفهم لغة لان هذه الصيغه لما اقول لك مثنى معناها ايه معناها اثنين بعد اثنين مش اثنين مع اثنين ولما اقول لك ثلاثه يعني ثلاثه بعد ثلاثه مش ثلاثه مع ثلاثه ورباع معناها إيه؟ اربعه بعد اربعه مش اربعه مع اربعه اي بايزل لا يجوز لا يجوز الجمع بينه تمام لان هذه الصيغه منقوله عن ترتيب لانها مرتبه لان هذه الصيغه منقوله عن ايه عن صيغه اثنين اثنين زي ما انتو فهمتوا الان ان كما قلنا انها صيغه هي علم منقول خلاص كم شيء او علم معدول يعني عشان تدقيق لان النقل غير العدل علم معدول طيب ها عندكم العله اللي تليها ايه يبايظن صار عندنا صيغه منتهى الجموع تمنع وحدها وزن الفعل يمنع مع العالميه والوصفيه العدل يمنع مع العالميه او, او الوصفيه ها عندكم ايه بعد ذلك اجمع وزن عادلا ها النث يبقى إذن الشيء الثالث في علل المنع من الصرف التأنيس خدوا بالك وما شيء والمؤنس أو علامات التأنيس ثلاثة علامات التأنيس ثلاثة الأول الألف المادية طبعا بعضهم بيجعلها اثنين انا عملها ثلاثة من باب التفصيل الألف المادية والثاني الألف المقصوره فبعضهم يقول ان الالف علامه واحده بس يقول منها ماديه ومنها مقصوره بس احنا من باب التبسيط ذكرنا لك الماديه زي صحراء اللي اخرها همزة على السطر دي, دي اسمها ماديه والمقصوره زي سلمى فدية إبن سميها الألف الإيه؟ الالف المقصوره خلاص كده انا شايف و... وقد تكون التأنيس بالتاء وقد يكون التانيس بالإيه؟ بالتاني فتقول عائشة وفاطمة وطبعا قد يكون التانيس بالمعنى مثل زينب لا طلحة تانيس لوز مثل زينب وهند وهدى فكل هذا مؤنس وهدى طبعا كاسم امراه ده مؤنس معنوي لأنه ليس في عندك لفظ من الفاظ لتانيس خلاص كم يبقى علامات التانيس عندك كم علامة ثلاثة بس تمام خلاص كده علامات التانيث كم ثلاثة علامات جاي في حاجة برضو فائدة إضافية. أقسام التأنيس غير بالعلامات. نجدا بالعلامات نقول إن أقسام التأنيس هي مشاهد. أولها مؤنس حقيقي. وبعضهم يقول إيه مؤنس لفظي إيه معنوي. الحقيقي على لفظي معنوي. مثل ما تقول عائشة. فعائشة. اللفظ مؤنس ويدل على مؤنس، وما بيقول مؤنس الحقيقي وكل ما دل على ذات حرام، الحرام بمعنى الفرج يعني فكل ما دل على يعني أنسة حقيقية، دا اسم مؤنس حقيقي، باي علامة من العلامات الثلاثة. أسماء بالالف الايه المادية هي مؤنس حقيقي. ليلى بالالف المقصورة مؤنس حقيقي. <تصفيق> عائشة بالتاء مؤنس حقيقي. زينب مفاجئ ولا علامة من اللي مؤنس حقيقي. السعيد شخص. والثاني يقول عليه مؤنس معنوي. يبقى خد بالك المؤنس الحقيقي الكلمة. مؤنث ودلت على مؤنث والمؤنث المعنوي هو ما دل على انثى واللفظ لم يكن مؤنث يعني ما فيهوش علامه من علامات التانيث زي زينه وهند وهدى او هدى ممكن يقال ان الياء اللي فيها ان الالف المقصوره مؤنث بالالف المقصوره بلاش هدى <تصفيق> اي نعم زي هند وزينب فزينب و ما فش ولا علامة من علامة لكن دلت على ايه هذا بيسموه مؤنس معنوي يعني من حيث المعنى مؤنس ومن حيث اللفظ ليس به، ليس مؤنس طيب وهناك مؤنس لفظي فقط وهو اللفظ يكون مؤنس والمعنى غير مؤنس مثلي يا مشاييخ طلحه ان اردت به طلحه بن عبيد اللزك رجل يعني وحمزه كذلك نعم نعم وعندك برضه من المؤنس مؤنس المعنوي شمس الشمس مؤنس خلاص كم شايف البدايه اقسام لا والعلامات عرفتوه طيب تعالوا نشوف باب التطبيق بتاعنا اللي هم هنا الان في باب الممنوع من الصرف <تصفيق> قلت لك ان ما كانت علامه تأنيس الياء الالف أقصد سواء المقصوره او الماديه فهو ممنوع من الصرف للتأنيس فقط دي دي عله تقوم مقام علتين يبقى دي زي مثل الجموع يبقى المؤنس اللي هو بالالف المقصوره او بالالف المادية فهذه فهذه تقوم مقام علتين لذلك تقول عن اسماء وتقول اسماء اس مجرور بعن وعلامه جره الفتحه نيابه عن الكسرة لانه ممنوع من الصرف لانه مؤنث بالايه بالالف المدليه تقوم مقام علته اذا صيغه وكذلك مثلا لو قلت مررت بسلمه او بليلى فتقول كلاهما اسم مجرور بالباء وعلامه جره الفتحه المقدره منع من ظهور التعذر نيابه عن الكسره لانها ممنوعه من الصرف للتانيث بالالف المقصورة وهي عله تقوم مقام التي يبقى خد بالك كده المؤنث بالالف الماديه المؤنث بالالف المقصوره زي صيغه منتهى الجموع دي عله تقوم مقام عله مش عايزين حاجه معك خلاص كده يا مشايخ واما المؤنث بالتاء واما المؤنث بالتاء فيمنع من الصرف للتانيس والعلميه فقط يبقى ده مش يبقى التاء ما عايز عله ثانيه معاك يبقى لما قل لك التأنيس والعلميه فقط يبقى معنى ذلك الوصف المؤنث لا يمنع من الصرف خلاص يا مشايخ فانت مثلا لو قلت عن طلحه ابن عبيد الله فتقول طلحه هنا يصير علم والله وصف يا مشاييخ علم صح كده فتقول طلحه اسم مجرور بعنو علام جره الفتحه نيابه عن الكسره لانه علم مؤنس بالعالميه والتانيث الله وصف يا مشاييخ طيب ولو قلت مررت بطلحه مسمرة يعني طلحه اللي هي شجر الموز صح كده طلحه المثمره طب انت مررت باني طلحه في مليون طلحه يعني في مليون شجره موز او اكثر اي شجره منهم يبقى لازم ذل اسم عيه لم يعين مسمى بليس بعلم باذن يصير مصروف شيخ ابن عثيمين ضرب مثال ظري فيقول مثلا مررت ببقره الابقار كثير فيبقى هذه ايه هتقول ما مالها مصروف قل ببقرة الفرد واحد من الناس ثم بنت بقره قال مررت ببقره بنت زيد يبين تمنع من الصرف ولا لا تمنع <تصفيق> لماذا والايه وثالث خدت انت بالك أص اصل كلمه بقره ليست لا يعين مسمها يا ناس استنى بس يا سالك انت لما تقول دلوقتي زيد او علي من لا زيد او علي لكن البقرة اسم خاص ببقرة معينة ولا بكل البقر لكن انت عارف ده المضاف ده شيء تاني لا تتكلمش على المضاف لان ايجي خاء ايجي هناك خالص في الاخر معانا ان كل الممنوع من الصرف اذا وضيف يصر هذا مالوش دعب هذا الباب خالص لذلك بقرة لا يعين مسمى لان البقرة ده وصف مشترك شجرة لا يعين مسمى لانه مشترك بين الكل لكن لو سمينا شخص بهذا الاسم بشجرة او بقرة لا ده صار معين مسمى صح كده؟ إذا هذا الفارق يا مشاعر. خلاص لذلك احنا نقول التانيس بتاء ما يمنع مع التاء في التانيس بالصرف إذا كان إيه علما بس أما إذا لم يكن علما فهو مصروف. لذلك إنت جاءت كلمة مسميرة عندك مصروف. لدينا وصف. صح كده؟ رغم إن جاءت على صيغة التانيس لكن جاءت هي مصروف. صح كذا مشايخ لذلك تقول مررت بطلحة مسميرة. فتقول طلحة مجرور بالباء وعلامة جر الكسره الكسرة الظاهر صح كده تمام ومسمرة مجرور على الوصفية الناصفة لطلحة وعلامة جرال ايه برضو, برضو الكسر الظاهر فتقول طلحة مسميرة صح الاتنين لم يمنعوا من الصرف ليه رغم ان دي مؤنث وزا مؤنث لأنهم لم يكونوا أعلام صح تمام لأن لا طلحة هنا علم ولا مسميرة علم لكن لو قلت مررته بطلحه بن عبيد الله صار علم طلحه بن علي طلحه بن زيد طلحه بن محمد صار ايه طي ينظر لو انت تقصد بيه شخص يبقى يمنع من الصرف لان علم ولو تقصد بيه شجره يبقى لا يمنع من الصرف خلاص كده مشايف خلاص كده يبقى اذا انتبه المؤنس كده صار ليه كم حاله عندك ثلاثه احوال واضح كده اذا كان بالالف المدية يمنع من الصرف وهي عله تقوم مقام علتين بالالف المقصوره يمنع من الصرف للالف المقصوره عله تقوم مقام علتين بالتاء يمنع منها من الصرف إذا كان علما فقط ويصرف فيما عدا خلاص يبقى لما بعضهم يقول لك العلم المؤنث ممنوع من الصرف قول توسع اضبط مش كل علم مؤنث او بعبارة ادق مش كلمة العلم المؤنث بس لأن العلم المؤنث قد يكون بالالف المدية أو المقصورة أو الإي أو التاء لو الألف المادية والمقصورة ممنوع من الصرف للألف المادية أو المقصورة مش للتأنيس أم مش لل لل مش أو تمام لمجرد التأنيس في أو التاء المقصورة والمادية وأما إذا كان بالتأه ف يمنع للتأنيس العالمية يبقى إمتى نقول العلم المؤنث يبقى يرد بالعلم المؤنث مع التاء وأما مع الالف المدية أو المقصورة فيمنع لأجل التأنيس فقط وليس لأجل التأنيس مع العالمين فهمتوا الفرق للمشاه فانتبه إذا صار الخلاصة عندنا الآن أن المؤنث إذا كان بالالف المدية او المقصوره المدية زي صحراء والمقصورة زي مثلا سلمة فنقول أنه يصير ممنوعا من الصرف للتأنيس بالالف المدية والمقصرة وهي علة تقوم مقام علتين وإذا كان التأنيس بالتاء تمام؟ مثل مثلا ما تقول فاطمة أو عائشة أو نحوها أو طلحة فنقول يمنع من الصرف للعالمية والتأنيس وإذا كان مع المصفية لهم وأما المؤنث المعنوي ولم يكن فيه علامة من أنزل العالمات فلا يمنع من الصرف يعني زينب ليست ممنوعة من الصرف صح قل بزينب بزينبن وهند خلاص كده مش يبقى كده ايه فصلنا الكلام في المؤنس طيب بعد كده معانا ايه لماذا اشترك لماذا اشترك نور بس نور عن احنا المعنوي مش ممنوع من الصرف كنا اللي ممنوع من الصرف ايه؟ ما كان في علامة من علامات التانيس الالف الماديه والمقصوره او التاء طب مطلحة. اسم رجل مش مر. مذكر ومنع من الصرف لأن اللفظ ايه مؤنث خلاص يبقى اذا المشترك لا اشكال طيب تقول هند هند منونه هتجيبها يعني هتقول هند ليه بنعمل التنوين ليه ستقول عن زينب وعن هند رضي الله عنه وتقول ومررت بهنود لو جمع من هذه لا اشكال وتقول مررت بشمس وبقمر ونحوزة صح هذه كلها إيه؟ ربما تكون أسماء نساء لذلك المؤنث المعنوي مش بابنا نتكلم عن المؤنث اللي هو بالعلامات لكن إن شاء لك من باب الإيه؟ كمالة الأقسام حتى فاهم الأقسام أو مستوعب السرعة ها خلاص كده مش هحطه يبقى الخلاصة معنا الآن أن المؤنث بالالف المدية أو المقصورة علة مع تقوم مقام علتين واما المؤنث بالتاء ها مؤنث بالتاء فيمنع من الصرف مع العاميه فقط ولا يمنع مع غيره. وام المؤنث بغير هذه العلامات فلا يمنع من الصرف خلاص كده يا مشايخ وضحت المساله طيب ها العلامه اللي جايه بعد كده او العله يقول اجمع وزن عادلا انث ها بمعرفه المعرفه اللي هي العاميه مر فينا بقى على خلاص كده يبقى بمعرفه يعني ايه يعني بعلم اذا تقول انث بمعرفه انث بعلم طبعا مر بنا تفسير الكلام الآن أنس بمعرفة ركب الوصف اللي ليه رقم ستة يبقى كده رقم كم وصف عندك اجمع وزين عادلا أنس بمعرفة خمسة أوصف أي مرة ها ها ها ها ها ها السادسة معنا يقول ركب اللي هي التركيب وطبعا مر بنا قبل أن التركيب سلاسة أقسام صح أو سلاسة أقسام شمر بنا كده ما شايف ها تركيب إيه؟ تركيب إيه؟ إضافي. باب المسجد كتاب زيد صح كده وتركيب تركيب إسنادي الأول سواء مبتدا وخبر أو, أو فعل وإيه وفاعل فتقول مثلا تأفبط شر فتأفبط ده إيه ده فعل ماضي صح كده والفاعل تقديره هو وشر المفعول به بس جملة فعلية فهذا تركيب إسنادي تأفبط شر شاب قرناها شاب ده فعل ماضي صح تمام والفعل تقدم منصوب الصرفه الياء وايه وقرناها مفعول به طبعا ولا اعيده تاني تمام يبقى انت تطاشرى وشاب ايه وشاب قرناها او تقول مثلا لو سمى لو قلنا مثلا زيد قائم لو سميت رجل مثلا زيد قائم يبقى زيد مبتدا وقائم وقائم خبر يبقى زيد مبتدا وقائم خبر خلاص يا مشايخ فده ده اسمه تركيبه تركيب إسناد، تمام؟ اللي هو إسناد المبتدا للخبر او الفعل للفعل التركيب الثالث اللي هو التركيب المزج، إنك تمزج كلمتين بحيث يصير في النطق كلمة واحدة. زي بعلبك، صلا بعل, بعل وبد، فخلطة صارت بعلبك. وحضرة موت، صلا حضرة وموت، فخلطة صارت حضر موت، تمام؟ وزي بورسعيد. اصلاح بور وسعيد فقلت اصارت بور سعيد وهكذا فده اسم تركيب مسجي مزجي يبقى انواع التركيب الثلاثه خد بالك بقى التركيب الاضافي الجزء الاول منه اللي هو المضاف يعرب حسب موقعه في الجمله والجزء الثاني ملازم للاضافه بال... ملازم للجر بالاضافه ابدا يبقى برضو معقد اشك تفكرين لما كنا بنتكلم على المبني فكرين يا مشيخ لما قلنا في المبنى إيه؟ هو ملازمة الآخر الفعل لحالة واحدة مع تغير العوامل طب المضاف ليه ملزمل حالة واحدة بس تغير العوامل والناو بيجش غير كده والعامل ده بس اها المضاف في المضاف ليه مش المضاف المضاف لو بس باب وزيد باب اللي هو الجزء الأول ده اسمه مضاف وزيد اللي هو الجزء السادس مضاف ليه خلاص كده المضاف اللي هو الجزء الأول ده هو رح حسب موقعه في الجملة يبدا مرت ليمرفوع مرت ليمنصوب مرت مجرور تقول مثلا هذا باب زيد ورأيت باب زيد ومررت بباب زيد هذا باب فتقول باب ضخّر يبقى مرفوع رأيت باب باب مفعول به منصوب ومررت ببابه باب مجرور بالباب على من الجر الكسر بس كده لكن زيد في كل الأحوال ما مجرور بالكسر أو مجرور بالإضافة علام الجر الكسر الله سكيم الشيخ تمام؟ قبل ما إحنا كنا بنتكلم هناك في أول دروسنا عن البناء فقلت البناء وإيه؟ فاكرين؟ ها؟ لحال واحدة مع تغير العامل وقلنا إن شرط تغير العامل حتى نخرج ما ما يلزم حال واحدة لسقوط العامل لأن العامل ما بتغيرش مثالها برضو معنا هو ت إيه؟ ونضرب مثال بسبح اسم رب ب ب ب, ب آ بسبح بلاه الله آه أو آه أي نعم بسلح الله أنه دائما تأتي جهتات منصوبة على المصدرية وده مثال ثاني هوتنا اللي هو بالإيه بالمضاف إليه لأن المضاف إليه في اللغة العربية دائما أبدا يأتي مجرور بالإيه بالإضافة فده ملازم لحالة واحدة ولكن لأنه له عامل واحد وليست ها المتغيطة متضحة مشايخ؟ متضحة؟ طيب إذن التركيب الإضافي ما بيمنعش من الصرف مناش دعوان دائما لذلك انت تقول باب زيد وزيد لايه منون ومصروف بل هات اللي الممنوع من الصرف لو اضيف يصرف يبقى اذن التركيب الاضافي ملوش علاقه بالمنع من الصرف ده عادي ده مصروف ملهاش ده عادي خلاص كده ما شايف يبقى التركيب الاضافي ليس لنا علاقه طيب الثاني التركيب الاسنادي التركيب الاسنادي بيعرب على حاجه بيسموها حركه الحكايه بيسموها حركه الايه الحكاية، للقص، أنا تعرفوا طعبة شره سف طبعا, طبعاً وكان اسمه سابت بن جابد، اسمه الأصلي طعبة شره فسابت تسميتوا ده كان شاعر مشهور طبعا من شعراء العرب، إن كان في يوم من الأيام يعني ما بيحكوا قصص كثيرة يعني من أشهرها إن في يوم والدته قعدا معاه قالت له هي قالت له بص يا ابني كل واحد بيجيب هدية لوالدته، أنت الوحيد اللي ما جبت ليش حاجة؟ الله قال, قال أما والله لا أتينك بهدية. فذهب ليصطاد وكان في بداية حدث يعني في بداية عمره كان حدث يعني لا يعرف فراح عشان يجيب لها ذي فلم يجد الا الأفاعي فراح ما شاء الله جاب لها كيس كبير وملت عفين وأفاعي ومش عارف يوم كده ووضعه تحت باطي فتابطه حتى جاء اليه فقالت ماذا احضرت قال احضرت لك ما اردت فهذه هديتك ثم وضعها بين يديه اول مره ملا الكيس والنفاعه طلعت والمره طبعا خرجت وقعدت تسرق ومش عارف ايه وكده فبيسالوها قالوا ماذا هنا قالت تأبط ثابت شره فابط شره فطلع عليه تأبط شره فسمي تأبط شره من حين خلاص ف... فبيقول لك ان ده ايه يعرب على حركة الحكاية ليه الحكاية دي تأب فيها كان جاي كان جاي نفس بنفس الصغر اللي احنا ذكرناه ان هي فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر ومفعول به لذلك لما ديجي تقول ايه مررت بتأب وتشرر تقول تأب وتشرر اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة منع من ظهورها حركة الحكاية تقول منع من ز... يعني ايه حركة الحكاية يعني القصة اللي انا حكيت قال لكم دي اللي شابه قرناها تمام فتقول برضه ان شابه قرناها مررت بشابه قرناها ده اسم امراه تمام تقول شابه قرناها تقول هتقول هي اسم مجرور بالباء وعلامه جره الكسره منع من ظهورها حركه الحكايه نعم جميعا اللي ده اسم امراه يسمى كده كدا ملاكه حتى النهارده حتى بكره هي اسمها كل شابه قرناها تمام زي انف الناقه تعرفوا ده كانوا قوم مشهورين كانوا يقولوا بنوا انف الناقة مشهورين جدا تمام فانف الناقه هذا مضاف ومضاف له وبيذكر برده حكايه طريفه ان الراجل ذبح الناقه ولم يجد منها يعني شيء فقال ابنه ابناه ذابوا من الفراخ راح يدور في الناقة من لاش غير انفها أمفة. فجاب انفها يعني لها فلذلك سمي انف الناقة وكانت هذه سبه لهم لغايه ما جاء شاعر مشهور فاعطوا له الاموال ونحوها علشان يعني عنهم هذه السب يعني فالرجل إيه حول الأنف الناقه من مسبب إيه ليسبب متحي يعني قالوا ولا يستوي من كان أنف ناقتي باخرونهم الزنبو يعني ما يستويش الأنف بالزاي فطبعا أول ما للكلمة خلاص رفع رأسه وقال نحن أبناء أنف الناقه عندما كانوا بي بيستحوا من من هذا المعنى خلاص فأنت برضو لما بتيجي تقول إيه مررت بأنف ببأنف الناق فأنت تقول ايه أم في الناقة ده اسم قومة أو اسم رجل يعني المسمى به مشهور بأذها الاسم فتقول اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة ومنع من ظهورية حركة الحكاية خلاص كيام الشيخ يبدأ كل اسمه إيه حركة إيه الحكاية يبقى كإن بقى كده معانا التركيب الإضافي والتركيب الإسنادي الاثنين ما بيمنعوش من الصار خلاص يا الشيخ إما ما الاباة اللي يمنع من الصار القسم الثالث بلا هو التركيب المسجي لذلك لا يمنع من الصرف الا التركيب الايه المزجي زي كلمه مثلا بور سعيد او حضر موت او بعل بكه فهذه تمنع من الصرف مع العلماء فقط يبقى تمنع من الصرف مع الايه مع العالمية. تقول مثلا مررت بحضره موت فتقول حضره موت اسم مجرور بالباء وعلامه جره الفتحه نيابة عن الكسرة لانه ممنوع من الصرف للتركيب والعلميه تقول مررت ببور سعيد هي ما شايف اسم ايه هاشخ محمد خليك معاهم اسم مجرورب بالايه هاشخ نيابه على الكسرة لماذا لأنه ممنوع من الصرف لإيه للتركيب والعلمية اذا تقول التركيب اولا للعلمية جيد فإذا التركيب يمنع من الصرف مع العلمية فقط جايف إبازي علة يجمع عليها يعني دولة علتين مع بعض طيب ننتقل معانا كده مش شايف يبقى اذا ده ايه خلاص عرفنا التركيب وما فيه يبقى الممنوع من الصرف التركيب المزجي فقط ويمنع مع العاميه ها ايه العله اللي تاليه العله رقم سبعة ها نسيته اجمع وزن عادلا انس بمعرفه ركب وزد ركب وايه وزد خدوا بالك الزد زد بيقولوا عنها ايه الزياده ويقصد بها زيادة ألف ونون زيادة ألف ونون في آخر الجس هي المقصود بها الأسماء التي أو أو ما كان في آخري ألف ونون مزيد وهذا يمنع من الصرف مع العلمية أو مع الوز أو مع الصرف مع الوصفي يعني دي يمنع مع الوصفي ومع مع الاثنين تقول ايه انت عندك كلمه رمضان اصلاها من ايه اصلاها رمضان بس من الرموضة اللي هي الحرارة يعني وشعبان من شاعباء اللي هي الشعب. يبقى الالف والنون في رمضان وشعبان زائدك خد بالك هديك وزن يريحك اللي هي وزن فعلان يعني فكل ما على وزن فعلان بتلاقي الالف والنون فيه ايه مزيد تمام بس كان علم او وصف يمنع من الصرف عطشان اصلها عطش فان انت زودت لها ألف ون صح كده وعطشان ده وصف مش علم خلاص يا مشايخ إبا إذن الزيادة تمنع من الصرف مع العالمية أو مع الوصفيه تقول مررت برمضان وشعبان وغضبان وجوعان فتقول ها رمضان اسم ماله ها مشايت معنا رمضان اسم ماله للعالميه وايه والزياده للعالميه والزياده لانه عالم مزيد للزيادة والعالميه بس يا مشايف طيب وشعبان اسم مجرور بالعطف ها ها يا مشايف كمله نيابه عن ايه عن الكسر لماذا ها للعالميه والايه والزياده طيب وجوعان ها والوصفيه ولا العالميه والوصفيه احسنتم الوصفيه العالميه شيخ حماده يا راجل لماذا لانه لا يعين مسمى طيب عطشان للزيادة للزياده أي خلاص كذا مش هي إذا تقول مساء تقول في في رمضان تقول اسم اسم جرور بالباء وعلامه جره الفتح نيابه عن الكسرة لماذا لانه ممنوع من الصرف للزياده والعلميه او العلميه والزياده وتقول في نحو مثلا غضبان أو شبعان تقول اسم مثلا مجرور بالباء وبالعطفه والاضافه او غيرها يعني تقول وعلامه جره الفتحه نيابه عن الكسرة لماذا لانه ممنوع من الصرف لماذا للزيادة والوصفيه لان وصف مزيد خلاص يا مشايخ العلة رقم سبعة وهي عله تحتاج إلى العالمية والوصفية وتم يمنع من الصرف مع العالم أعلام أو الأوسط ها ما شاهدت وزيد أي عجمة اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة ركب وزد عجمة ركب وزد عجمة العجمة المقصود بها يعني ما لم يكن من كلام العرب أو من وضع العرب لأنه تعرفه كان الغير العرب يطلق عليه أعجم يعني أعجمي أو أعجم لأنه لا يستطيع الإبناء يعني لا يبين فلذلك الدواب ايضا يطلق عليها عجماء لانها لا تبين فكانهم جعلوا غير العرب كأنه شيء أعجمي فلذلك يقولوا أن الأشياء الأعجمية لم تكن كلمات ليست من وضع العرب لكن استعملها العرب بعد ذلك فصارت كلمات عربية لكن نقلت عن لغات أخرى لم تكن عربية بالأصل فمثل هذه الأشياء يقول تمنع من الصرف، بس العجمة لا تمنع من الصرف وحدها لابد أن تنضاف لا علم. هذه العلم هي إيه؟ العلمية فقط. فالعجمة تمنع من الصرف مع العلمين. لذلك يقول العلم الأعجمي يمنع من الصرف. بس طبعا برضو مش على إطلاقه. يجي في ت ط... في تقييد. العلم الأعجمي زي ما شايف. زي إبراهيم هو أسماء الأنبياء كلها علم أعجمية يقول إلا أربعة. إلا محمد صلى الله وسلم ونوح وإيه؟ و هود وصالح وما ذلك فهي يا مشايخ فهي اعلام اعجميه من اسماء الانبياء فهي كلها اعلام اعظم فتقول مررت بإبراهيم. فتقول ابراهيم مجرور بالباء وعلام الجره الفتح نيابة عن ماذا عن الكسر لماذا لماذا للعلمية والعجمة يمنع من الصرف العالمية والعجمة طيب بس يقول أن العلم الأعجمي لو كان على ثلاثه حروف لو كان العلم الأعجمي على ثلاثه حروف يصرف بس بعض أهل العلم يقول إذا كان ثلاثة أوسطها ساكن وبعضهم حتى يقول لو أوسطها متحرك خلاص يبقى إذا كان ثلاثة حروف أوسطها ساكن يصرف باتفاق لكن لو كان أوسطها متحرك خلاف بيننا لكن احنا نأخذ بالأسهل فنقول يصرف نقول إذا كان العلم على ثلاثة حروف سواء أوسطها ساكن أو متحرك إيه؟ يصرف الله يا مشايخ لان احنا زي ما قلت لكم قاعدتنا في النحو ان احنا ناخد بالاسل لانه لا ديره وسمع الصرف في الاربع حروف برضو في في العالم الاعجام اللي على اربع حروف لكن ده قليل ده خلاف القياسي فلوط مثل عالم أعجمي لكن على كم يبقى إذا إذا يمنع من الصرف أو يصرف يصرف صح لذلك قال منونا صح يبقى القرآن صرفه هل موسى على ثلاثة أحرف أربعة احرف هو ممنوع من الصرف لذلك تقول مررت بموسى قل موسى اسم مجرور بليه بالباء ها وعلامة الجر الفتحة الإيه؟ المقدرة هي منع من زورية عذر نيابة عن الكسر ها كم لأنه ممنوع من, من الصرف للعلمية والعجمة. يعني شنو جرور الكسر؟ فين الجرور بالكسر؟ مش بمزاجك شطار. <تصفيق> اسمه مش اسم ولا غير اعجمي يبقى من الصرف على القاعده طب ما ممكن أقول في حاجة حاجه مجرور بالكسره وخلاص هي مشكله اه لا ليس عربي اعجمي خلاص يا مشايخ قلنا سالما بها كلها اعجميه إلا هذه الأربعة التي ذكرناها خلاص يا مشايخ المعنى صار عندنا الآن العلم الأعجمي يمنع من الصرف إذا كان أزيد من كم حرف؟ من ثلاثه أما إذا كان ثلاثه حروف فلا يمنع من الصرف تقول مررت بلوط وتقول لوط اسم الزرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة طب لماذا لم تمنعه من الصرف؟ نقول لأنه علم أعجمي على ثلاثه أحرف فإذا كان العلم الأعجمي على ثلاثه أحرف جاز صرف ليه مشايد؟ لانه بيقول لك ان الاعلى الفعل لا يقبل الكسرة لان الكسرة سقيلة صح كده فبالتالي اذا كان الاسم في شبه من الفعل ايضا لا يقبلها لان الكسرة ثقيله عليه لكن العلم اللي على ثلاث حروف بيقولوا انه سهل فلما كان خفيفا قبل الايه قبل الكسره يبقى يقولوا العلم اللي على ثلاث حروف يقبل الكسره ويصرف لخفته وما زاد على ذلك لا يقبلها ليه لثقله لأن شبه الفعل بثقله وهي طبعًا يعني دي معاني ضرفيان تمشي مطلبين بها بس أنت المطالب تعرف قاعدتي اللغة من استقراء اللغة فوجدناهم إذا كان العلم على سلاسل أحرف يصرفوه وإذا كان على أكثر من ذلك لا يصرف إلا في الرابع سمع منهم نادرًا يعني على بعض لغات الأخرى نعم أيضًا أعجب نعم أي نعم آه أيوه هات أقول مرة توي بأدم لا هي اصلا همزه مديه همزه ماديه, مادية على اصلها همزتين صح كده يعني اصلا مش ثلاثه اصلها اربعه الف وهمزه نعم اذا اللي اشكل معاك يعني ان لا من الصرف لكن ثلاثه حروف يعني اي نعم وده اللي دفع بعضهم يقول ان ثلاثه حروف اوسطها متحرك تمنع من الصرف يعني بعضهم كان يقول إن ثلاثه حروف اوسطها متحرك يتم من الصرف كنياتي بآدم بس صحيح إن آدم مش سلاسي آدم مربع يعني وإلا فإن هو من العرب إن في السلاسي هو أوسطه متحرك سمع منهم الصرف وسمع منهم عدم الصرف لكن لو أوسطه ساكن لم يسمع منهم إلا الصرف فبالتالي يمكن إنك تقول في السلاسي الأوسط متحرك يجزي الوجهات يجز الصرف ويجز عدم إيه صرف أما اللي هو أوسطه متحرك تقول إنه هو يعني لم يسمع من العرب إلا الصرف تقوله مصوب خلاص يا باشا شايف يبقى انتهينا الان من الايه من العجم يبقى معنا العله الاخيره هي الوصفيه لذلك يقول اجمع وزين عادلا انث بمعرفه ركب وزيد عجبه فالايه فالوصف قد كمل يعني الوصف قد كمل لك هذه الايه علل الاسم فالوصف اللي هي الوصفه طبعا مر بنا عله الايه الوصفه بقى انتهينا من علل الايه الممنوع من الصرف وزي ما درس, درس ايه لذيذ وسهل جدا اهوت كده ما شاء الله يعني طيب يبقى إذا الخلاصه بقى معنا الان عندنا كم عله تمنع من تقوم مقام علتين في المنع من الصرف حكتين اثنين بس أو ثلاث عند التفصيل الجمع والمؤنس بالالف، الماديه والمؤنس بالالف المقصود يبقى كذلك لن تقول لك يبقى نقول العله التي تقوم مقام علتين في المنع من الصرف هي واحد صيغة منتها الجموة طبعا عرفنا ضابطها إيه ضابط صغيرة منتال الجمعة وتكون نسيته ها مش ألف الجمع بس ما كان بعد ألف, ألف جمعي حرفان أو ثلاثة أو صفة ساكن ها إبدا إيه إبدا أول حاجة إبدا ممنوع اللي يمنع من الصرف في العلة واحدة تقوم مقام علتين أو الحاجة صغيرة منتال الجمعة ها تاني شيء ها ها ها تاني شيء إيه الألف التانيس الإيه أو التانيس بالالف المادي زي أسماء وصحراء تالت شيء التأنيس بالالف المقصوره زي سلمى وليلى ولبنى يبقى الثلاث حاجات دولت اي عله تقوم مقام عله ما بتدورش معها لا وصفيه ولا عالميه ولا غير خلاص كده مش شايف هي بنفسها مانعه من الصرف طيب وايه اللي بيمنع مع من الصرف مع العاميه بس ويصرف مع الوصفيه ايه اللي بيمنع من الصرف مع العالمية؟ ويصرف مع الصوصيه لا ما تبص خليك معايا انتوا حافظين البيت ها ركب آه. الاول اجمع خلاص انت هنا وزن لا مع الاثنين عادلا مع الاثنين ها وزن، ها واستنى بس الاول لما تلوطوا نص اجمع وزين عادلاً أنس بمعرفة انركب يبقى ده التركيب صح كده ها؟ وزين. لا لسه تانس بالتاء صح؟ يبقى التانس بالتاء وإيه؟ والتركيب والعجمة والتركيب والعجمة يبقى ما يمنع مع العالمية فقط التأنيس بالتاء العالم المؤنس بالتاء سواء كان حقيقي أو معنوي حقيقي أو لفظي وثاني حاجة التركيب بالعالم المركب وتالت شيء العجمة العالم الأعجمي بل وصف لا يمنع من الصف يبقى أخذ بالك تعرف قصورة اسم من أسماء الأسم لكنه اعجمي صح كذا تمام لو وصفت رجل بأنه قصوره تصرف ولو سميت رجل بقسوره ايه لا تصريح. لا لو, س... لو وصفت رجل بأنه قصورة يعني أنه أسفل لو قلت مثلا مررت ب لا ده ما قصورة ما لا قصورة قصيرة بنتك إنك سميته لو قلت مثلا مررت بقصورة فنقول لو أنت تريد ان قصور هذا اسم رجل يعني واحد سميناه قصور يبقى تقول ايه بقى ده ما الصرف تقول مررت بقسوره الفاهم مثلا او العالم تمام تقول ممنوع من الصرف ليه لانه علم اعجمي ولو اردت وصف لو تقول مررت بقسوره يعني رجل في الشجاعه كانه قصور كانه اسد يبقى تصرف لانه وصف لذلك الوصف الاعجامي يصرف والعلم الاعجامي يمنع من الايه من الصرف خلاص يا مشايخ انتبهوا لاست طيب يبقى اذا صار عندك تالت شيء يمنع من الصرف مع العاميه فقط الايه العجمه يبقى كم حاجه بتمنع من الصرف مع العاميه فقط هي التاليس بالتاء والايه والتركيب والايه والعجم طب في حاجه بتمنع من الصرف مع الوصفيه بس مفيش طيب تالت قسم في اقسام الممنوع من الصرف ما يمنع من الصرف مع العلامية أو الوصفيه دي او دي وده الباقي بقى اول حاجه وزن الفعل يمنع من الصرف مع العلامية او الوصفيه وثاني حاجه العدل العدول عن الصيغه الى صيغه يمنع من الصرف مع العلامية او الوصفيه تالت حاجه الزياده الزيادة يمنع من الصرف مع العاميه او الوصفيه والاسم اللي فيه ألف ونون مزيد يمنع من مع ال... يمنع من الصرف مع العاميه او الايه او الوصفيه خلاص كده مش شايف يبقى كده ايه اجتمعت عندك الايه ابواب الصرف كده كامله وبديت ديت خلاصتها وبنت كده البيت اللي يقدر ينظم لك المساله ها فاكر البيت ولا نسيتوه اه ما هو اجمع وايه وزين عادلا ها أنس بمعرفة ها ركب وزيد عجمتاً فالوصف قد ايه كامل خلاص كده باب الممنوع من الصرف أصبح واضح بالنسبة لكم يعني سهل تعرفوه في أي موطن كده ولا في صعوبة ها هي مشايف شايف سهل ولا صعب سهل جاي يبقى معنا بس قسم رابع واخير من أقسام الإعراب نأخذه بالمرأة شباحة كانت هنا من أقسام الاعراب كاملة وهو الجزم القسم الرابع من أقسام فإذن احنا كده الخلاصة الآن إن من إن قسم الثالث من أقسام العربية هو هام شيء الخفض دا خاص بالأسماء والخفض زي ما زكرنا ياش لو كم علامة ثلاثه علامات أول علامة إيه آه أول علامة من علامات الخفض الكسره وده أصل الباب وبعدين الياء وبعدين ألفه آه في مسألة بس قبل ما ننتقل خدوا بل الممنوع من الصرف متى يصرف يعني متى نصرف الممنوع من الصرف في حالتين الحالة الأولى إذا أضيف والحالة الثانية إذا دخلت عليه ال التعريف هي ألف التعريف لذلك ابن مالك يقول ايه وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد علم رادف <تصفيق> وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد ألف رادف. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يك بعد ألف رادف. يعني جاء تابع للان. لأن الإضافة والالف واللام من خصائص الأسماء. فإذا دخلت قوة الباء الاسم في باب الإسماء فبالتالي منعت مشابط للحرف فأمكن يا مشايخ. امكن في هذه الحاله ايه ان هو يصف لذلك يصرف في هذه الحاله لذلك انت تقول ايه صليت في مساجد وتقول مساجد ممنوع من الصرف لكن لو دخلت عليها تقول صليت في المساجد دخل في مساجد الله في مساجد الله فطالما المساجد أضيفة اضيفت يبقى في هذه الحالة ايه انصرفت صح <تصفيق> ومعنى كلمة اضيفت انها تبقى مضاف مش مضاف اليه فهمتوا يعني الجزء الاول اللي ده يبقى تعريف بالاضافه لان التعريف اما بالاداه واما بالايه بالاضافه يبقى ده من باب التعريف بالاضافه خلاص كده يا فدي مساله انتبهوا لها وكذلك في كل الممنوع من الصرف إذا دخلت عليه الألف واللام أو إذا أضيف يصرف ويعرب بعلامة أصلية يصرف يعني يعرب بعلامة أصلية يعني, يعني ما شاهد يعني بالكسر ومعلوم طبعا إن الإضافة والالف واللام لا يجتمع معها التنوين يعني ليس يصرف منونة. تمام؟ لأن الألف واللام والإضافة لا يجتمعان مع التنوين ويمكن أن ذكرت لكم قبل الحكاية الراجل الذي كان عنده واحد وكل ما يزعى بلاي لا يجده فهيقول ففك... له كأني تنوين وأنت إضافة فأينما حللت فأنت مرتاح قال له. قالوا زعم اللغة العربية تميل ما باجتماعش مع الإضافة، فبلا برضو أن الأش تبع معك. تمام؟ فانتبهوا أيضاً لمثل تلك المعاني يعني. إذا لما نقول إن الألف واللام إذا دخلت عليه والإضافة يصرف معنا النواة يجرب الكسر، مش معنا النواة ينون. تمام؟ مش معنا النواة ينون. تقول مررت بأفضل من زيت. افضل إيه؟ وصف تعربه بيها مشايخ لا تقول مجرور بالباء وعلامه جره الفتحه نيابه عن الايه عن الكصف. لماذا لماذا لوزن الفعل ولا لكن لو قلت مررته بالافضل من زيد <تصفيق> تمام شكلها جاء في القران إيه؟ إيه باحسن ما كانوا يعملون وباحسن الذي يعمل صح مر بأحسن ومر بأحسن صح كذا الفرق إيه؟ إنه مرة فيهم لم تضف والمرة الثانية أضفت. خلاص كم شئ؟ فالمرة اللي أضفت جرهت لأن أحسن على وزن الفعل ما يد بمنوع من الصرف للي لوزن الفعل والوصف صح كذا؟ لكن لما أضفت صرف ولما لم تضف منعت من الإيه؟ من الصرف في بايزن كل ممنوع من الصرف إذا أضيف ما له مشايخ يصرف وإذا دخلت عليه الألف واللام ي يصرف كذا. خلاص كم شئ؟ يعني تقو يعني تقول مثلا تقول مررت تقول مررت بعطشانة ومررت بزيد العطشانة ولا العطشاني العطشاني صح كده لأن دخل عليها الألف واللام بفاز الحلم لها تجر خلاص مدام شايف فانتبه يبي إذا نقول وجر بالفتحة ما لم ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد ألف رادف طيب بعد ما انتهينا من آآ من آآ قسم من الممنوع من الصرف ومن الخفض باقسامه وقلنا ان الخفض لي كم علامه ها كم علامه ثلاثه او العلامه الكسره الثانيه الياء الثالثه الفتح جيد انتقلنا للقسم الرابع والاخير من اقسام الاعراب وهو الجزم والجزم ده خاص بالافعال كما ان الجر خاص بالاسماء فالجزم خاص بالايه بالافعال يقول الشيخ عليه رحمة الله وللجزم علامة السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الصحيح صحيح الصحيح الآن. وطبعا تعرف السكون. صح يا شيخ؟ يعني السكون اللي بالسماء زي خمسة كذا أو رصفا أو نحوه أو يتركوا الشيء بلا علامة أصلا. فالسكون يكون علامة للجزم فين في الفعل المضارع الصحيح الآخر لأن طبعا معروف أنه لا يعرب من الأفعال إلا المضارع فبالتالي لما نقول الجزم قسم من أقصام الأعراب كأننا نقول هذا خاص بالمضارع صح كان شيخ فانتبه طيب السكون يكون علامة للجزم في كم موضع في موضع واحد في الفعل المضارع صحيح الآخر تمام تقول مثلا إذا سبقوا جازم طبعا يبقى إذن كأن شروط الجازم بالسكون ثلاثة الشرط الأول أن يكون فعل مضارع الشرط الثاني أن يسبق بجازم الشرط الثالث أن يكون صحيح الآخر يعني غير معترف فتقول مثلا لم يحضر زيد ولم يكتب عمرو ولم يتكلم علي فيحضر ويكتب ويتكلم كل أفعال مضارعة ملها ملها مشايف مجزومة بماذا لا مجزومة ب وعلامة جزمها ايه محمد علامة جزمها ايه السكون لماذا علامة جزمها السكون لأنها صحيحة الإيه؟ صحيحة الاخر وسبقت بجزم جيد طيب اما العلامة الاولى السكون والعلامة الثانية للجزم الحذف قال وأما الحذف فيكون علامة للجزم وطبعا المقصود بالحذف اللي هو إيه كما سياتي قسميني فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون يبقى خذوا بالكم الشيء الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلم يبقى الحذف حذف حاجتين حذف حرف علة وحذف النون إذا كان الفعل معتل فجزم بحذف حرف علم يقضي فعل مضارع اخيره يا مشايخ <تصفيق> <الـ> لا الالف <تصفيق> تقول لما تيجي تجزيمه تقول لم يقض زيد بالباطل لم يقض زيد بالايه بالباطل هتقول يقض فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه حذف حرف العلم طيب يدعو آه. يدعو تقول لم يدع زيد للباطل وتقول يدعو يدعو بالعلم مضموم هتقول فعل مضارع محزو... مجزوم بلم وعلامه جزم حذف حرف العله حرف العلة يرى تقول لم يرى زيد احد لم يرى تقول يرى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه حذف حرف العله خلاص كده مشايخ بس خد بالك ايه الفرق بين حرف العله وحرف اللين حرف العله معروفه اللي هي الالف او الواو او الياء بس لا شرط واحد ان يكون ما قبلها هي مشايخ إنها تكون ساكنة وما قبلها لو حركة مناسبة يبقى مع الألف فتحة ومع, ومع الياء كسرة ومع الواوضم وإنها في نفسها تكون ساكنة يبقى ده حرف علم وأما حرف اللين الألف عمره ما يأتي حرف الليل لا الثلاثة إلا علم إنما حرف اليم في الواو واليا إذا كانت هي متحركة يعني ليست ساكنة أو ما قبلها متحرك بحركة لا تناسبها أو ساكنة يعني. يعني قبلها ساكن أو متحرك بحركة غير مناسبة إذا كانت هي نفسها متحركة أو ما قبلها ساكن أو متحرك بحركة غير مناسبة طيب. فالمهم ان الفعل المضارعة اذا كان اخر حرف العلة يجزم بحذف حرف العلة واما المعتل فيجزم بالسكون مثل مثل الصحيح او اما اذا كان حرف لين مش حرف علة فيجزم بالسكون كما ايه زي الصحيح بالظبط طيب والافعال الخمسة التي رفعها بسباة النون فجزمها يكون بماذا ما بحذف النون بحذف النون نعم تقول مثلا يفعلون تقول لم يفعلوا لم يضربوا لم يكتبوا فتقول يضربوا ويفعلوا ويكتبوا كلها افعال مجزومه بلم لم وعلامه جزمها ماذا يا شيخ حذف النون لانها من الامثله الخمسه وتقول للمراه لم تكتبي او لم تضربي او لم تفعلي قل تضربي وتكتبي وتفعلي كلها افعال مجزوم ب لم وعلامه جزمه حذف لانها اصلا تكتبين وتفعلين وتضربين وتقول لم يكتبان ولم يقومان ولا لم يكتبا لم يكتبا احسنتم ولم يقوما ولم تكتبا ولم تقوما فيكتبا وتكتبا ويقوما وتقوما كلها افعال مجزوما بلم وعلامة جزمية حذف النون لأنام من, الحب... من الأمثلة خمسة. طيب. أشي كده يقول لك إن المضارع يجزم ما يبنى على ما يجزم به الأمر ولا يبنى على ما يجزم به مضارعه. يبقى معنا كده إذا كان الأمر مضارعه صحيح الآخر يبقى الأمر مبني على السكون. ولو كان مضارعه معتل للآخر يبقى الأمر مبني على حذف حرف العين. ولو كان الأمر من الامثله الخمسه يبقى مبني على حذف النون خلاص كده ده معنى كلمه انه يبنى على ما يجزم به مضارعه خلاص كده وده هيجي معنا تفصيلا ويبقى كده انتهينا من اقسام الإعراب ويبقى احنا من أقسام الإعراب طيب. وطبعا هو بعضهم بيجعلوا بهذا الصورة وبعضهم بقى بصورة تانية يعني اعلى يعني ايه ان هو بيجيب كل حاجة على حده يعني احنا مثلا كده عندنا الاسم المفرد كده بقى القلاسه الاسم المفرد هيرفع بايه يا بشايه وينصب بالفتح ويجر خطأ احسنت اذا كان منصرفا يجر بالكسره واذا كان ممنوع من الصرف يجر بالفتح طب جمع التكسير يرفع بالضم وينصب ويجر ان كان منصرفا يجرب الايه واذا كان غير منصرف بالفتح ان يبعث الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء الذي لم يتصل باخره شيء يرفع به بالضم وينصب فعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء وينصب بالفتح ويجزم بالسكون اذا كان صحيح الاخر وبحذف حرف العله اذا كان ايه معتل الاهل احسنت جاي طيب وجمع المذكر السالم يرفع به بالواو وينصب ويجر بالياء والاسماء الخمسه ترفع به بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء احسنت والمثنى يرفع به بالالف وينصب ويجر بالياء احسنت طيب والامثله الخمسه ترفع به وتنصب وتجزم بحذف النون وتنصب وتجزم بحذف النون ويبقى احنا كده جبنا كل الامثله ما معانا كده حاجات تانية في اللغه العربيه اي لغه اي شكل اللغه هيا هيرجع لهذه الايه هذه الامور التي ذكرناها كم كده عندك اسم مفرد جمع تكسير جمع مؤنث سالم الفعل مضارع المضارع الذي نتصل باخره شيء جمع مذكر اسماء خمسه مثنى الامثله الخمس يعني قرابه كام ثمانيه ثمانيه ولا تسعه 8 يبقى اذا ثمانيه اقصى يبقى اذا هذه الثمانيه عرفنا علامات الايه الاعراب اللي هي موجوده معنا الان لكل قصة طيب تعالى كده برضو يبقى اذا عندنا الضمه لا تاتي الا علامه للايه للرفع فقط صح كده الضمه لا تاتي الا علامه للرفع طيب والواو تاتي لا تأتي إلا علامة للرفع فقط صح كده طب والالف للرفع وللنصب للرفع فين في المثنى وللنصب فين في الاسماء الخمس. طيب والنون تاتي علامه للرفع والنصب والجزم. ثبتها علامه للرفع وحذفها علامه للنصب او الايه جيد طيب والفتحه ها للنصب والايه والخفض علامه للنصب والخفض متى تكون علامه للخفض في ما لا ينصرف وجمع مؤنس السالم جيد الفتحه في لا خطئ الفتحه لا تكون علامه للنصب الا في ما لا ينصرف وتكون علامه للنصب فين اسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء والمسبوق بنصب طيب والكسره علامه للنصب وعلامه للجرد او الخفض علامه للنصب في جمع المؤنث السالم علامه للنصب في جمع المؤنث السالم وعلامه للخفض اسم المفرد وجمع التكسير اسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع الايه المؤنث السالم اسم المؤنث السالم وجمع المؤنث السالم طيب والياء تكون علامه الايه والجر علامه للنصر مثل للنص للنص طيب والخوف مل الاسماء الخمسه بتنصب بايه بتنصب بالياء الياء يبقى المثنى والجمع والاسماء الخمسه المثنى والجمع بس يبقى تكون علامه الخفض في الايه في المثنى والجمع والاسماء الخمسه وعلامه النصب في المثنى والجمع ايه فقط طيب والحذف يكون علامه للايه جاي علامة النص في الأمثلة الخمسة بحذف النون وعلامة الجزء في الأمثلة الخمسة برضو بحذف النون وفي الفعل المضارع المعتل للآخر بحذف حرف حرف العلة وباحنا كده انتهينا كاملياً انتهان بإذن الله من باب معرفة علامات الإعراب وراقد بإذن الله جل وعلا على قص المعربات ونكتفى على القصد ده في النحو بإذن الله جل وعلا الوصول.